رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث يا اطير السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين